بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب مستور وكتاب مستور في رق منشور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربك لواقع ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع ما له من دافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الذينهم في خوض يلعبون الذينهم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعى يوم يدعون الى نار هذه النار التي كنتم بها تكذبون هذه النَّارُ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ لا تُبْصِرُونَ اسْلُوهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سواء عَلَيْكُمْ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 ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكْلَهُمْ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ تَأْكُلُ بِمَا آتَاهُم رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ متكئين على سرر نصوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا والاتَّبَعتهُ دُْدَتهُم بإمَانٍ أَ الحَقُناَا بِمْ دُرْدتَهُم وَاتَّبَعتهُ دُْدِيَتهُم بِمَانٍ أَحَقُناَ بِهِمْ دُْدَتَهُم وَماَا أَلَتناهُم مِن عمللِهِم مِ شيءَيْ وَمَا أَلَتناَهُم مِن عملَِهِم مِ شَيْ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَغْمٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَغْمٍ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لؤلؤ متنون وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُمٌ مَّنثُورٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إن كُنَّا قَدْ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ آلُ إِنَّا كُنَّا قَدْ فِي أَهْلِنَا مُشْرِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بكاهن ولا مجنون تَذَكِّرْ فَنَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ كَاهِنٌ وَلاَ مَجْنُونٌ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي معكم مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَلْتَرَبَّصُ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَل لَّا ام يقولون تقوره بل لا يؤمنون فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين فلياتوا بحديث, بحديث مثله ان كانوا صادقين ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ ام عِنادهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مستمعهم بسلطان مبين, فليأت مستمعهم بسلطان مبين ام له البنات ولكم البنون ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون الغيب فهم يكتبون أَمْ عِيَادُهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْقُومٌ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا فَدَرُّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الذي فيه يُصْعَقُونَ فَدَرُّهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَصّ لِحكْنِ رَبّكَ فَإِك بأَعيُوننَا وَسَبِّش بحَمْدِ رَبّكَ حينةَقومم وَتَبّش بحدِ رَّكَ حينَ تَق وَمِن الليْ فَتَبِّشح وَإِد بَُّدُ وَمنِنَ الليْ فَسَِّش وَإد ذًَا نقدم هذه التلاوه من موقع الطريق الى الله